أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما بلد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد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 شفتين وهديناه نددين فلقد حمل عقبة بما أدراك ما العقبة ف. كُرَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذا مَتْرَبَةٍ كان من الذين آمنوا وتم صل بالصّبّة وتم صل بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم